يا ألف مليون تكاثر عدهم إن الصنيب بأرضنا يتبثر فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي فهل منكم أبي يثار يا ألف مليون تكاثر عدهم إن الصنيب بأرضنا يتبثر فالحرب دائرة إسلام يا قومي فهل منكم أبي يكأرون إن سئنا من إدانة منكر إنا مللنا من لسان يزأر يتقاسم الأعداء أوطاني على مر الورى وكأننا لا نشعر ما دام أن الشعب شعب مسلم لا حل إلا قولهم نستنكر يا أمتي والقلب يعصره الأسى إن الجراح بكل شبر تسعر والله لن يحمي رباء اوطاننا إلا الجهار يتقدرون إلا الجهاد ومصحف